الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله العلي الأعلى الذي خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن النبي المجتبى والرسول المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صلي عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه نجوم الدجا مصابيح الهدى ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإخوتي في الله بحبكم في الله وأسأل الله عز وجل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أحبتي في الله رسالتنا في هذه الليلة المباركة قد تبدو عجيبة بعض الشيء لكنها لا تخلو من عبر وعظات وفوائد كلنا بحاجة إليها عنوان الحلقة ذكرى وعبرة من بانعمة ذكرى وعبرة من بانعمة ذكرى وعبرة من بانعمة ما هذا العنوان العجيب ما هذا العنوان الغريب تفاصيل الحلقة ستبين لك ما هو الغرض من هذا العنوان حبة في الله أكرمني الله عز وجل في رمضان الماضي بزيارة بيته الحرام وبزيارة مدينة رسوله صلى الله عليه وسلم وأسأل الله أن يعطي كل محروم وأسأل الله كما أكرمني بعمرة في رمضان أن يكرمني بزيارة بيته الحرام في شهر ذي القعدة وذي الحجة اللهم اجمعنا جميعا على عرف في هذا العام وفي كل عام برحمتك يا رحمن يا رحيم حبتي في الله أكرمني الله عز وجل هذا العام في رمضان الماضي بعمرة صليت في الحرم وما أكرمها من صلاة ورأيت في الحرم المكي آيات من آيات الله فالحرم المكي فيه آيات من آيات الله عز وجل كمقام إبراهيم هذا الحجر الذي وقف عليه الخليل إبراهيم يرفع بناء الكعبة فلان من تحت قدمه حتى أصبح كالطين فغاص فيه قدم الخليل وهذه الآية يراها كل من ذهب إلى بيت الله الحرام ورأيت زمزم هذه العين التي تفور بالخير والبركة من عشرات الألوف من السنين وما زال تفور بالخير والبركة شرب منها مليارات من البشر وما زال تفور بالخير والبركة هذه أيضا آية من آيات الله عز وجل في الحرم ورأيت الكعبة بيت الله الحرام والكعبة من آيات الله في الدنيا إذ أنها أول بيت وضع لرب العالمين في الأرض أول مسجد بني لله في الدنيا بيت الله الحرام رأيت آيات في بيت الله الحرام غير أني في هذا العام وفي هذه الصفرة وقعت في المدينة المنورة على آية من آيات الله أحسب أن الملايين من المسلمين لم يقعوا عليها فأحببت أن ألفت أنظار أحبابي إلى هذه الآية التي وقعت عليها في المدينة وتعلمت منها الكثير وذلك من باب قول النبي لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ما هذه الآية وما حكاية هذه الآية هذه هي حلقتنا التي سميتها ذكرى وعبرة من بانعمة حكاية بساطة إن أحد طلبت العلم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاني لتناول الصحور في رمضان الماضي عند أحد الشباب من المملكة العربية السعودية هذا الشاب يدعى عبد الله با نعمة عبد الله با وللعلم إذا وجدتم اسما يسبقه حرف الباء والألف فاعلموا أن صاحبه من اليمن أو أن أصوله يمنية أي محل تلأ مكتب علي بوزير اعرف أن أصحابه من اليمن هذه عادة أهل اليمن باسنبل بلأسد بوزير إذا وجدتم اسما يسبقه باء بعدها ألف فاعلموا أن صاحبه أصوله من اليمن عبد الله با نعمة جذوره من اليمن أصوله من اليمن لكنه من المملكة العربية السعودية إذا أي اسم أبل با إبا يمني وأي اسم قبله بو حب أمن المغرب العربي بو مدين بو عزيزة بو دربالة بو تفليقة فربالاسم قبل بو يبقى إما إنه يكون صاحبه تونسي أو جزائري أو مغربي. الاسم قبل با يبقى أصله إيه؟ يمني. هذا من باب العلم المهم. ذهبت إلى صاحبنا با نعمة مع بعض الدعاء من مصر ومن المملكة العربية السعودية كان بصحبتي أخي الحبيب الشيخ أي منصيضع. وكان معنا من علماء المملكة الشيخ العويد وبعض طلبة العلم والشيوخ على ما أذكر اجتمعنا جميعا لتناول الصحور في بيت بانعمة استجابة لدعوته والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نجيب المسلمين إذا دعونا إذا دعانا أحدهم إلى طعامه ذهبت فرأيت شابا أصمرا طوالا ممدد على سرير متحرك قد رقد على هذا السرير على ظهره منذ عشرين سنة فسلمت عليه وحكى لنا حكايته فوجدتها حكاية عجيبة ووعدته أن أكلم الناس عنها في حلقة من هذه الحلقات المباركة من هذا البرنامج الذي أسأل الله أن ينفعني به وبكم في الدنيا والآخرة. عبد الله بن عمّة. لنشوف صورته الآن على الشاشة إن شاء الله. هذا الشاب عبد الله بن عمّة يرقد على هذا السرير منذ عشرين سنة. من, من وقت أن كان عمره 38 سنة عفوا 18 سنة هو الآن عمره 38 سنة يرقد هذه الرقدة منذ 20 سنة سألته شكيتك إيه فمدى يقص علي الحكاية قال لي أنا لم أولد هكذا بل كنت في فتوة وقوة كنت طوالا قويا ألعب السباحة والكاراتيه والجود غير أني كنت أدخن بشراها وكان أبي ينهاني عن شرب الدخان وفي مرة قال له أبوه يا عبد الله أنت تشرب دخان؟ قال لا يا أبي أنا ما أشرب الدخان قال يا بني أنت تشرب الدخان؟ قال لا والله أنا لا أشرب الدخان فدعا عليه أبوه وأبوه من الصالحين دعا عليه قال اللهم إن كان كاذبا اللهم فاكسر رقبته يا ابني انت بتشرب دخان أبدا ما بشربش يا ابني أنا عارف انك بتشرب دخان والله ما بشرب دخان الخلاص يا رب كان ابني دك الذاب اللهم اكسر رقبته دعوة أب على ولده في ساعة غضب وهذا هو الدرس الأول الذي نتعلمه من هذه القصة أيها الآباء أيتها الأمهات أرجوكم لا يدعو أي أحد منكم على ولده قد تصادف الدعوة ساعة إجابة فيحصل المكروه وعندها يعض الوالد والوالدة الأنامل من الندم ويقرع الوالد والوالدة السن من الألم ويندمون ساعة لا ينفع الندم وقد نهان النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن هذا فقد روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن دعوة الوالد على ولده ودعوة المسافر ودعوة المظلوم دعا الرجل على ولده اللهم فاكسر رقبته إن كان كاذبا فاستجاب الله له وكسرت رقبته عبد الله كسرت رقبته وكان الذي كان أيتها المرأة أرجوك إياك والدعاء على الولد أيها الوالد لو سمحت لا تدعو أبدا على ولدك روى أبو داود في السنن والحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على خدمكم ولا تدعوا على أموالكم لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء. فيستجاب لكم لما جوزك يزعالك بلاش تقولي روح إلهي تخرج ما ترجع ممكن فعلا يخرج ما يرجعش لما ابنك يزعالك بلاش تقولي يا ربك صر أبته قولي رب هدي ممكن ربنا يستجيب لك ممكن تصادف ساعة إجابة لما زوجك يزعالك ما تقوليش يا رب خدني ممكن تصادفي ساعة إجابة ويأتيك الأجل طيق الله مش عايزين أي حد يدعى لفسه ولا على عياله ولا على امراته ولا على فلوسه الشيخ كشك الله يرحمه الله يرحمه من باب الطرفة والعدبة عليه بقوله إن واحد فلاح ركب حمار ومشي بالليل في الغيط والدنيا ظلمة والحمر بيمشي خطوة وراء وخطوة يعني خطوة قدامه وخطوة وراء والحمر يمشي حاء مش عايز يمشي فقال له حاء يا أخي تكدي بيأكلك فخرج له ديب من الضرة قال له يعني هو حدش يعرف يهزر مع أحمره يعني الراجل جاب وراء إياك أن تدعو على نفسك إياك أن تدعو على ولدك إياك أن تدعو على زوجك هذا هو الدرس ورب العالمين قال ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا بلاشت قوله روح ربنا ياخدك قوله ربنا يهديك بلاشت قوله يا ربك صرأته قوله يا رب نور عقله يا رب كره إليه الذنوب والمعاصي نعم وبعدين والد عبدالله دعا اللهم إن كان كاذبا فكس رقابته خرج عبد الله من المدرسة وذهب مع بعض أصحابه إلى مسبح حمام سباحة بيلعب مع الشباب سن وقتها 18 سنة قفز في المسبح فقفز في مسبح الأطفال المستوى فيه بتاع المية أليل طلع على مكان عالي في مسبح الأطفال النتيجة استضم رأسه بأرضية حمام السباحة فكسرت كل فقرات الرقبة استجاب الله لدعوة والده كسرت كل فقرات الرقبة تحت المية سبعتاشر دقيقة ولم يلتفت إليه أحد اللي بيلعب هنا واللي بيتنطط هناك واللي بيقفز هناك لحد ما وجده إن مية المسبح فيها بعض الدم فنزلوا فأخرجوا صاحبنا أخرجوه وحطوه كده على صور حمام السباحة ووجهه في مكان قفاه دماغه اتلوحت مش اتلوحت دارت الدورة كاملة بقى وجهه في مكان القفى نيموه على بطنه على بطنه وشه في مكان قفاه انتم متخيلين المشهد يا شباب حد متخيل الصورة نيم على بطنه ووجهه لأعلى في مكان قفاه، وقد أغشي عليه من أثر الألم وهنا درس ده احنا تعلمنا ان لو حد غرق بمجرد ما يغطس تحت المية أربع دقائق أو خمسة دقائق يموت فورا صاحبنا أعد تحت المية بينزف ولا يتنفس الدقيه 17 دقيقة ولم يمت مع أن الأسباب تقول يجب أن يموت قامه ربنا عز وجل بيعطي بالأسباب وبيعطي بدون الأسباب وبيعطي بعكس الأسباب ما ماتش لأنه ببساطة له أجل الله عز وجل الذي كتب النجاة والحياة لإبراهيم عليه السلام وهو في جحيم النمروز، وكتب النجاة والحياة ليونس وهو في بطن الحوت وكتب النجاة والحياة لموسى وهو لقم غضة طرية في تابوت من خشب يسبح على نهر النيل والنهر مليان تمسيح فيش تمسح فكر ياكل اللقمة الطرية دي ما فيه صقر ولا حد حداية ولا نسر فكر يخطف اللؤمة الطرية دي له أجل لكل أجل كتاب شلوا عبدالله الله نعمة من حمام السباحة بينزف غيب عن الوعي حطوه على صور الحمام وشه بقى في مكان قفاه دمه ينزف بعض الشباب أخذ ينفخ في فمه ينفخ في فمه حتى استرد الوعي ورحوا شيلينوا على المستشفى أعد بقى عبدالله في المستشفى أد أربع سنوات تسعة أشهر من الأربع سنوات قضاها في العناية المركزة تسعة أشهر في العناية المركزة طلع من العناية المركزة فضل في المستشفى لحد ما كمل أربع سنين عملوا كم عملية يا إخواني؟ ستاشر عملية. تخيلوا ستاشر عملية. بيقول لي من ضمن العمليات وضعوا له مسمار في رقبته من جهة اليمين ومسمار من جهة اليسار والمسمارين دول متعلق فيهم ثقل وزنه عشرين كيلو عشان يفضل رأسه مشدود. عشان العمليات تنجح عشان الفقرات، تخيلوا، تخيلوا الحالة المرضية التي وصل إليها هذا الإنسان تسع أشهر في العناية المركزة لا يتكلم خلاص لسنو تحاش ويتنفس على جهاز فتحوا له فتحة في حلقه حطوا له فيها خرطوم وصلوا بالجهاز تسع أشهر. يأكل من خرطوم في أنفه ولا يتكلم يقول لي تجي الممرضة تحط السائل الأكل كده وممكن تمشي وتجي واحدة تانية فتأكلني وأنا شبعان جدا هنفجر ومش قادر أقول ما بتكلمش عايزه لا أنا كلت مش قادر فكنت إذا تعبت وأبكي يعيط من كتر تدخيل الخرطوم وإخراج الخرطوم إلى المعدة حصلوا كرحة في المعدة وحصل له نزيف في المعدة ووجريت له جراحة خد 32 غرزة ونقلوا له في يوم واحد 32 كيس دم أنا عايزكم تتخيلوا الحالة المرضية الشديدة التي كان فيها هذا الرجل وبعد 4 سنين في المستشفى وبعد 16 عملية وبعد ما كان بياكل بخرطوم ويتنفس بخرطوم طلع من المستشفى وحلته استقرت استقرت على ايه شلل كامل في كل الاعضاء لا يتحرك من جسده الا رأسه بس بيسمع بيتكلم بيرى بيحرك دماغه بس كل الجسد تقريبا شلل كامل في جميع الجسد عشرين سنة عشرين سنة منذ شرخ الشباب وهو في ظهرة العمر من عشرين سنة نيم على ظهره كما ترون الصورة الآن أستاذ محمد يوري الناس الصورة ثاني عشرين سنة وصاحبنا يرقد على ظهره من تمنتاشر سنة لحد ما بلغ الآن 38 سنة حتى لا يملك لا يملك أن يتحكم في عضلات بطنه ما يقدرش يتحكم في عضلات بطنه عارفين الكلام ده معناه ايه عارفين الكلام ده معناه ايه معناه انه ما يعرفش يخرج الاذاء اذا اراد مثلنا ما يعرفش يتغوط زي الناس ما يملكش التحكم في عضلات البطن ما فيش خلاص فإذا أراد أن يخرج قد يمكث بالعشرة أيام ولا يتغوط وأنا عايز واحد فينا يتخيل أنه كل وقعد يوم أو اتنين أو تلاتة ولم يتغوط حالته بأزاي بالعشرة أيام فإذا أراد أن يتغوط جاءته أمه هذه الأم الفاضلة وتضغط على بطنه بيدها وتساعده بيدها في إخراج الأذى الله أكبر حالة مرضية صعيبة وأم مثالية أم مثالية بيقول لي أنا ممكن يجي لي دور برد ويجي لي بلغم على صدري يقول لي معرفش كح زيكم أكبر صوت أكبر قوة للكحة عنده مش عارف يطلع البلغم يقول فتأتي أمي وتضغط على صدري تضغط على صدري حتى يخرج البلغم مع الدم أظن دي حالة مرضية إحنا ما سمعناش عنها قبل كده ولا شفنا زيها ومع ذلك قمة في الصبر وقمة في الرضا وقمة في شكر الله عز وجل حالث عبد الله أنا لا أعرضها عشان نطلب مساعدات له لا, لا هو في ستر والحمد لله بل أعرضها لنتعلم منه لنتعلم منه الصبر والشكر والرضا والهمة بيقول لي لواحد صاحب مشلول شل الرباع بقاله 8 سنين زاره. فبيقول له والله يا عبد الله أنا من يومين كنت بشكر ربنا على النعمة لنا فيها والنعمة اللي انت فيها قاله نعمة اي يا عم بقى أنا مشلول في دي بقى لي عشرين سنة نايم على ظهري لا أملك أن أحرك إلا رأسي حتى الإخراج لا أستطيع وتقول لي بتشكر ربنا على النعم اللي ادهالي واللي ادهالك وانت كمان عندك شلل رباعي قال له انا لي ابن عم انا عايز كل مبتلى يسمع انا لي ابن عم ابن عمي ده ولد معوق ذهنيا عنده شلل في جسده كله يدوب بس يرى يرى ولا يتكلم وطالما ما يتكلمش يبقى ما بيسمعش اهله يطعمونه من خلال خرطوم سوائل. بقالوا عشر سنين ما دأش طعم اللحم، ما دأش طعم الفاكهة. كله سوائل. عشر سنين فطار غدا عشا. المرة الولد ده الولد ذا أهل أكلوه وخرجوا وتأخروا. فلما رجعوا لوا ثياب الولد كلها دم، وجسم الولد كل دم. عبد الله بنعم بيقول لي تصور يا شيخ مسعد الدم ده من ايه يعني فانا قلت يمكن حاجة وقعت عليه او حصل نزيف نزف من انفه او من فمه قال لي لا انت عارف الدم ده منين قلت له منين قال لما فتشوا وجدوا ان فأرا هجم عليه واكل اصبعين من اصابعه الله اكبر مرمي في البيت زي الكرسي الفار بياكل في صوابعه وشايفه ومشلول مش قادل يزقه ولا قادل يصرخ قالوا لما شفت ده عرفت اننا وانت غرآنين في نعم ربنا عز وجل وهنا درس انا عايز كل مبتلى واحد مبتلى في عفيته واحد مبتلى في ماله فقير بيقضي بايت عشان واحد ساكن في سكن متواضع واحد عنده كذا واحد عنده كذا عايز كل مبتلى ينظر إلى من هو أقل منه وده هيحمله على شكر نعمة الله عليه وهذا ما وصى به سيد الأنام محمد صلى الله عليه وسلم قال النبي انظروا إلى من هو أقل منكم في الدنيا ذلك أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم انظروا إلى من هو أدنى منكم في أمور الدنيا ذلك أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم ومع الحالة المرضية الصعبة أودي لعبد الله با نعمة إلا أني لما جلست معه والله قلت له أنت جعلك الله آية لأمة النبي محمد قلت له أنت أيوب المسلمين أنت أيوب أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أي صبر الرجل تخطى مرحلة الصبر إلى مرحلة الرضا إلى مرحلة الشكر يا كل مبتلى اصبر اصبر وأبشر قال رب العالمين وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون اصبر واحتسب فإن النبي علمنا أن البلاء لا يزال بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وماله وولده حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة والله ما ابتلاك الله إلا لأنه يحبك والله ما ابتلاك ربك إلا ليغفر لك الذنوب ويستر عنك العيوب ويرفع لك الدرجات في الجنة بشرط أن تصبر بشرط أن تصبر الصبر على المرض جزاؤه الجنة جاءت امرأة تصرع إلى النبي وقالت يا رسول الله إني أصرع وإني أتكشف قال لها أتصبرين ولك الجنة أصبر يا من فقدت عينيك ولك الجنة اصبر يا من فقدت النطق والسمع ولك الجنة أف اصبر يا من فقدت طرفا من أطرافك ولك الجنة وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون عبد الله لم يسخط على الله ولم يقنط من رحمة الله ولم تتوقف الحياة بالنسبة له بل أقبل على العلم طلب العلوم الشرعية وبدأ يتعلم وأقبل على القرآن وبدأ يحفظ في كتاب الله عز وجل وحصل حصيلة علمية دعوية لا بأس بها وانطلق يدعو إلى الله عز وجل يدعو إلى الله انت بتقولي يا عم الشيخ مسعد الراجل نايم على سرير متحرك لا يملك إلا أن يحرك رأسه ويدعو إلى الله أيوة وكان يصلي القيام معنا في الحرم يدعو إلى الله فين فين سافر. يدعو إلى الله في الكويت والإمارات واليمن والأردن وجاء إلى مصر يحاضر ويدعو. أرجوك يا سيد محمد هل لي صورته تاني معلش؟ راجل نايم على سرير متحرك من عشرين سنة لا يملك أن يحرك إلا رأسه وطلب العلم الشرعي وبدأ يتعلم وأقبل على حفظ القرآن وبدأ يحفظ. وحصل الحصيلة علمية دعوية لا بأس بها ثم انطلق يدعو إلى الله وصافر إلى الكويت والإمارات واليمن والأردن ومصر يدعو إلى الله ولكم اهتدى على يديه عاصي بل أسلم على يديه رجل وامرأة ينهى ربيد يا شيخ عبد الله دحنا همتنا في الطراب دحنا دعاء على ما تفرج دحنا دعاء نصكم بأنت بحلتك دي وترحل من بلد إلى بلد إلى بلد إلى بلد, إلى بلد تبلغ عن رسول الله محمد وتدعو إلى الله عز وجل بل وأسلم على يديك رجل وامرأة أسلم على يديه واحد هندوسي قالوا يعلق علاق طبيعي فأسلم اظلوا بنعمه فيه ظرف قال له انت دينك ايه قال له هندوسي قال له طب ما تسلم يا اخي ادخل في الاسلام تعرف ما هو الاسلام قال له والله انا ما اعرفش من الاسلام الا اسامه بن لادن والارهاب والتفجيرات رحم الله ابن لادن رحمه الله بيقول له الهندوسي بيقول له انا ما اعرفش في الاسلام الا ابن لادن والقنابل والصواريخ وضرب مش عارف ايه فبدأ يديله كتب كتب تنقذ الهندوسية كتب تنقذ النصرانية اخذ يعطيه كتب وبعدين في مرة والمعالج الهندوسي ده بيعلقه كسر له إيدي كسر إيده عبد الله بن لعبة وعندها ايقن الهندوسي هذا بالهلاك. قال ده هيتبحوني هيسحلوني أنا عملت مصيبة وإذا بعبد الله بانعمة يقول هون عليك ما تخافش يا ابني هذا الذي وقع وقع بقدر الله وبعد الرحمة الدين مرتب الشهر كاملا وده له فوق مرتب الشهر زجاج الطيب من العود والعود غالي جدا قال دا كسر ايديك يا عم الشيخ عبد الله كسرها لك وانت مش ناقص تدي له مرتب شهر وهدية فوق المرتب آه قال وراح مش الودي الهندوسي ده قالوا وبعد شهرين قالوا يقول لي انا اسلمت وزوجتي ايضا اسلمت الله الله شفتوا الدعوة الى الله بالسلوك بتؤثر ازاي شفتوا الدعوة إلى الله بالأخلاق بتؤثر إزاي شفتوا الدعوة إلى الله بالإكرام بتؤثر إزاي قلت خمسين مرة إن معظم دول جنوب شرق أسيا ما دخل أهلها للإسلام إلا عن طريق أخلاق أجدادنا التجار التاجر الأمين اللي يعرض البضاعة كده ولا يخفي فيها العيوب اللي يوزن بالقصطاص المستقيم التاجر اللي كلمته عقد الذي لا يخون الناس دخلوا في دين الله أفواج ماليزيا الهند كل دول دخلوا في الإسلام ولم يصل إليهم الفتح الإسلامي دخلوا في الإسلام عن طريق أخلاق أجدادنا التجار الرجل الهندوسي ده أسلم هو وزقته لما قابل بانعمة سيئته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 بيقول لي أو عزني هو بيقول لي قل لي كلمة كده أن بها قلت له أنا أقول لك أنا أقول لك كلمة ده أنا وجدت نفسي عندك صغيرا بل قزما أنا همتي فين من همتك شكري على النعم فين من شكرك صبري على النقم فين من صبرك ومع كل اللي هو فيه ده متفائل وخفيف الظل جدا أعجزه حلوة ويعني خفيف الظل يجيء ابن نكتة بيقول لي لما جيت مصر عندكم وانا في المطار الولد اللي بيشيل الشنط العفش لقيته بيدخن وعمل يسرق ويزعق ويشتم فقلت له تعالى فقرب قال لي انت كمان عايز ايه قلت له بس ممكن اسألك سؤال قال لي اتفضل يا سيدي قلت له وما تزعلش قال لي مش هزعل قلت له لا هتزعل قال لي يا عمي مش هزعل قلت له لا هتزعل قال له وبعدين معاك ايه السؤال قال له لو واحد وقف قدامك وخد جزمته وضربك بالجزمة على وشك تعمل ايه قال له اعمل ايه ده نفرمه افرمه يضربني بالجزمة على وشي افرمه قال له متأكد قال له أفرابه قال له راجع حساباتك قال له والله لو راجع كبير أقول له الله لك. ولو عير صغير يعني يقدله كلمتين في جنابه ومشي قال له طيب قال له يسهل لك. بعد ما ضربك بالجزمة على وشك أمقلع فردة الجزمة التانية ومديك بها على خدك التاني تعمل إيه قال له ده بقى أقتله ده بقى أدبحه قال له طيب صبرا قال له طيب والدخان اللي انت بتشربه ده السجارة اللي في ايديك دي مش بتضربك بالجزمة كل سجارة بتشربها عبارة عن جزمة نزلة على دماغك قال له أقول لك بالله عليك لو جيت اسقيك كباية عصير وجدت على الكباية ان الصلاحية قد انتهت من شهر تشربها قال له موت نفسي أشرب حاجة منتهية الصلاحية أموت نفسي قال له طيب لو جيت أسئيك كبية عصير لقيت مكتوب عليها العصير ده في سم وهيقتلك تشربه قال له يبقى مجنون قال له علبة السجاير مش مكتوب عليها إنها أحد أسباب الوفاة وأنها قاتلة كل علبة السجاير بتشربها شركة الدخان بتضربك بها بالجزمة على وشك ايه رأيك قال له والله يا عم الشيخ انت كلامك صح انت كلامك مظبوط وروح رمي السجارة وداعكها بالجزمة وبعدين راح مقرب علي قال له طب السجاير وعملتي فيها اللي انت لي عليه طب اعمل ايه بقى في الحشيش طلع راجل بيشرب سجاير وبيشرب كمان مخدرات لما عبدالله بنعمة جيه مصر في المطار السواق بيقوله رايح فين قال له واديني شارع الهرم قال له شارع الهرم بقى انت مكسر ومتشال على سرير وجاي من السعودية تروح شارع الهرم وما لو السليم كنت أعمل في ايه هتعمل ايه في شارع الهرم قال له ادعو الناس هناك الى الله قال له يا عم ده الناس هناك ناس مبسوطة ومصللة ومتسلطنة ومتسلطنة أله مش مسلمين هؤلاء مش مسلمين خد لي هناك أدعوهم إلى الله عز وجل المهم إنه ما رحشي والحمد لله رب العالمين عبد الله بن عمى صاحبنا تزوج تزوج إنسان بهذه الحالة ويتزوج كيف تزوج تزوج امرأة بكر صغيرة سعودية ورديت تتجوزه نعم امرأة فاضلة رآته في حلقة تلفزيونية فقالت لوالديها والله لو تقدم لي عبد الله به أساعد أمه وأخذ فيه الأجر واستطاعت أن تتواصل مع الشيخ الذي كان يستضيف عبد الله في الحلقة وقالت له أنا أرضى به زوجا لو تقدم لخطبتي وتقدم لخطبتها ووافقت عليه ورضيت به مع بكر وصغيرة وهو في الحالة التي تعرفون ده درسي مش هفوته أبدا كل امرأة مسلمة بيجي لها العريس وراء العريس وراء العريس وعمنا ده مش عاجبها مش عاجبك ده ليه عاصل ده مناخيره كبيره وطالما مناخيره كبيرة يبقى يحط مناخيره في كل حاجة طب وده مش موافقة عليه ليه ده رفيع شوية طيب وده ده مفشول شوية طيب وده ده صير شويه طيب وده ده أصمر شويه مش حد أجيبها خالص خالص أمال عايزة مين يا بنت الناس أنا مستني فارس الأحلام اسمه ايه بركة فارس الأحلام الأحلام يا بنتي ده مش هيجي للغرفين في الأحلام ده هيجي في الأحلام بس والشباب برضه ها يا ابني أنا أعرف واحد يا إخواني جالي الجامع قال لي يا شيخ عايز أتجوز وحدة على دين ومن أسرة طيبة وتكون بيضة بيضة طب والصمر دول يعني نعدمهم قال لي ده طلبي عايزها بيضة والعرب عندهم عقد الخواجه عايزها بيضة فانا اعرف راجل كده ابيض قوي قلت له يا عم الحج في واحد جاهز وعايز عروصة بس تكون بيضة قوي وانت ربنا مبيض وشك ربنا يبيضه اخرى كمان الطلب ده عندك اللي عندي بنت بيضة قوي ويجي يتقدم له الولد راح ابو البنت بيحكي لي حصل والله راح يشوفها فأول ما خرجت البنت وقعدت كده وبصلها قاله أيه ده يا ع Об الحج قاله فيه يا ابني قاله أيه ده يا عمر حج قاله فيه يا ابني أقربة لدعيتك فيه إيه لدغ لدغك عكرب قاله هو ده البياض يا ع Об بقى ده بيضة مش ده البياض اللي أنا عايزه وكان الأخ معاه أخته وأخته منطقبة قال لأ ألع الجويند ووريه البياض شكله إيه البيضة قال إيه ده أنا أعرف أخي شاف يجي خمسين أخت وفي الآخر وقع على صف سنانه يا مسلم إذا رأيت امرأة مقبولة على دين ومن أسرة طيبة ده كنز يا بني يا بنتي يا مسلمة إذا جاءك رجل ترضينا عن دينه وعن أخلاقه وشكله مقبول ده كنز يا بنتي شوفي أختنا الفاضلة تزوجت من أخينا الفاضل بانعمة عشان تلتمس الأجر في خدمته وفي الإقامة على خدمته إنما نقعد بقى ده مش عاجبني ده طويل ده رفيع ده أصمر ده مش عارف إيه ده بيذكرني بواحد اسمه أبو عزيزة أبو عزيزة ده شيخ واحد من طلبة العلم بعت له جواب عايز عروصة بيقول له إيه أبو عزيزة بيقول بعث امرء لأبي عزيزة مرة برسالة يبكي ويضحك ما بها قال أريد بنت صبية بيضاء يبهر العين حسنها وحسيبة وأريبة وتكون ذا مال وفير تعطيه بعد الزواج لبعلها بول عز عروسة تركيب تكون بيضة وحلوة ومن عيلة وارسع نبوها إرشين أول مكتب عليها تتنزل عنهم ده انتواع انت من عن نقلة بقى ده انت على طمع فرح الشيخ قال بالجواب وكتب له على ظهره إيه وافى كتابك سيدي وعرفتها تلك المطالب كلها لو كنت أقدر على ما تقول طلقت أم عزيزة وتزوجتها. يقولوا يا ابن لو وعد فيدي عروسة بالشكل ده أنا هطل أم عزيزة واتجوزها. سيدنا عبد الله بن تزوج من فتاة بكر صغيرة على دين وعلى خلق قامت على خدمته إرضاء لله عز وجل ومساعدة لأمه. طيبا نعمة. بيتمنى ايه اجهز يا محمد يا مطريق عبد الله بانعمة عبد الله بانعمة ايه امنيته في حياته الان انا عايز نشوف هو بنفسه بيقول ايه لو كان الفيديو جاهز اعرضه يا سيد محمد اماني بانعمة في الدنيا تفضل امني اني اسير لله سيدة شاء الله ماغم منها في خوف داخلي في آية بالقرآن تقول يوم يكشف عن ساق فيدعون إلى السجود فلا يستطيعون الثانية اني اقلب ورقة هذه انتو ما تفكروا فيها انا شوفها مثل الجبال الثالثة اني نفسي وقت عيد او مناسبة او فرحة ادخل البيت الرجل يتمنى يتمنى أن يرد رب العالمين إليه العافية من أجل ثلاثة أشياء أن يسجد لله عز وجل يوم عشان يسجد لله سجدة ولا يقوم منها إن شاء الله يموت فيها نفسه ربنا يرجع له عافيته عشان يقلب وراء المصحف يفتح القرآن ويقرأ في كتاب الله عز وجل في حد بدأ ختمة جديدة القرآن بعد رمضان يا من لا تعرفون المصاحف إلا في رمضان الرجل يتمنى أن ترجع إليه العافية ليقرأ في كتاب الله ويقلب في أوراق المصحف التالتة يتمنى ربنا يرجع له صحته يوم واحد عشان ياخد أمه في حضنه عشان يقبل إيديها عشان يقبل رجليها عشان يقبل على رأسها وأمه جديرة بأن يقبل رأسها جديرة بأن يقبل قدمها جديرة بأن تقبل أيديها أي أم وحيدها عبد الله ما خلفتش غيره قعد جنبه من عشرين سنة تخدمه حتى الإخراج من بطنه تساعده فيه حتى البلغم تخرجه بيدها أم صابرة فاضلة أسأل الله عز وجل أن يجعلها من أهل الفردوس الأعلى حق الأم عظيم يا حق الأم عظيم يا النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه الشيخان للرجل عندما سأله يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك قال ثم من؟ قال أمك قال ثم من؟ قال أمك قال ثم من؟ قال, قال, ثم من قال أبوك قال السيوط ووصى النبي بالأم ثلاث مرات لأنها حملت وكادت أن تموت ووضعت وكادت أن تموت ثم أرضعت كمادة حياتك من حياتك من ذمها وسهرت على خدمتك وغسلت عنك الأذى بيمينها أمك غسلت عنك الأذى بيمينها ومع ذلك تدعو لك بطول العمر إنما أنت لو كبر كبير أمك كبرت شوية وعجزوا تقول يا رب خدها يا رب خده وبا وريحه وانت عايز انت اللي ترتاح روى الشيخان في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات عبد الله با نعمة نستفيد منه شكر النعمة إحنا غرآنين في نعم ربنا يا أخواننا ولا نلتفت إلى هذه النعم ونجحت فضل الله ولا نشكر على الموجود ونتطلع دائما للمفقود وما حدش راضي ما حدش راضي أبدا ورب العالمين يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار ذهب رجل إلى يونس ابن عبيد قال أشكو من الفقر أشكو من الفاقة فقال ابن عبيد أتبيع لي عينيك بمئة ألف قال لا قال تبيع رجليك بمئة ألف قال له أبدا قال تبيع يديك بمئة ألف قال له لا قال أراك تملك مئات من الألوف فكيف تشك الفقر يا رجل لك عينين ويدين ورجلين ولسان وشفتين وأذنين دماء تدفق عظام سليمة تجري وتذهب وتروح وتقوم وتقعد وتعقل دنت ملياردير أراك تملك مئات من الألوف والعرب قالوا قديما الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى زوروا المستشفيات شوفوا اللي بيتبول بخرطوم واللي بياكل بخرطوم واللي بيتنفس بخرطوم شوفوا الناس عشان تعرفوا فضل ربنا عليكم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار عبد الله بانعمة يتق الله عشان كده ربنا يصر له يصر له من جاءه بسيارة مجهزة يصر له واحد جاب له برنامج اول من استخدمه في العالم عبد الله بنعمة بيقرأ القرآن على الحاسوب يقول له افتح يفتح بكلمة ويقفل بكلمة تليفون مش محتاج يدوس على الزر ما, ما بيحركش ايديه اول ما تليفون يرينيون السلام عليكم يفتح لوحده يخلص المكلمة يقول له اغلق يتقفل لوحده الله يسر له من يسر عليه الأسباب ورب العالمين يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب أنا في كلمة بسمعها كتير ما بتعجبنيش أبدا يقول لك المعوقون فلن معوق لا المعوق في الإسلام من المعوق في الإسلام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 كل أهل النار وهم داخلين النار قولوا إذا احنا كنا معوقين وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير أي إنسان ربنا أكرم بالنعم فبارز الله بالمعاصي ده معوق كل كافر معوق كل علماني بيكره الشريعة معوق كل لبرالي مش عايش بلدنا تحكم بالشريعة ده معوق المعوق هو من عصى الله وعق مولاه وعايز أقول لكل مبتلى ابتلي في حبيبتي ابتلي في يدي ابتلي بأي ابتلاء دي مش نهاية الدنيا يا ابني دي مش نهاية المطاف اجتهد وخذ بالأسباب والله الموفق لا تنسى أن من أكبر علماء الإسلام من فقد حبيبتي ابن باس كان أعمى ابن باس كان أعمى شيكشك كان أعمى عندنا مئات من العلماء حاتم الأصم عاصم الأحول محمد الأ... أبو محمد الأعمش كان عندهم آفات ومع ذلك بلغوا ذروة العلم وعلموا وتفوقوا على الأصحاء الوقت عدى بسرعة جدا ما الحال تشأخذ اتصالات لكن نكتفي بهذا القدر وأسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بجميع ما قلنا وبجميع ما سمعنا بحبكم في الله أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمت إلى الخلق رسالة للدي.